طالبين في جوفه وما جعل ازواجكم لائي تظهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذا ريكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم ابائهم هو أقسط عند الله